نَمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا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 ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف من الملائكه الشرى ولتقوم إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم وعسى منة منه وينزل عليكم من السماء يركوب ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ومن يُولِهم يومئذ دبرًا إلا متحرفا لقتال إلا متحرفًا للقتال أو متحيزًا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وما جهنم وبئس المصير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 وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شروى الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم وهم معرضون <تصفيق> يا أيها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 وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنه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 وَإِذَا تُسْلَعَ عليهم آياتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَأْ لَقُلْنَا مِثْلَهَا ذَا إِنْ هَذَا إِلَّا سَطِيرُ الْأَوَلِيِّ وَإِذْ قَالَ رَغْمَ كَانَ هذا هُوَ الحق مِنْ عِندِكَ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 والذين كفروا إلى جهنم يحشرون إن الذين كفروا يوفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون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 فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ لله خُنُسَهُ وللرسول, وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبِنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبِدْنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يوم الفرقان يوم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 ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ يريكم اذ تلقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا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 أَنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى لَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قلوبهم مرض. غر هؤلاء دينهم ومن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 وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَالٍ لِلْعَبِيدِ كَذَابٌ أَلِفٌّ زَعُونٌ وَالْغِيرَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ كم غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بعفسهم وأن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فلكله بذنوبهم وأضرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إِنَّ شَرَّ الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم انتظروا يغضون عندهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تسقفن في الحرب فشرد بهم من خلفهم،, فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما ما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب أن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون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 يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا بالسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإِن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 قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا, يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم